إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه المال الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات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 وتعتز الحضارات بأمجادها وتعتني المجتمعات بماضيها ليس استغراقاً في الماضي ولا فراراً من الواقع ولا خوفاً من المستقبل لكن للتاريخ قواعد وللماضي سنن تمتد آثارها وتستمر ثمارها حتى تلج الواقع وتصلح المستقبل وتستهدي الأمم والمجتمعات الواعية من, من ماضيها لحاضرها وتبني مستقبلها على ماضيها ولا مستقبل لمن لا ماضي له وتمتلك أمتنا الإسلامية رصيدا من التاريخ وإرثا من القيم غير أنها لم تحسن التعامل مع هذا التاريخ حتى إذا قرأت التاريخ وسردت الوقائع والأحداث كانت مجرد وقائع وأحداث لا تتجاوز الجغرافيا والزمان الذي كانت فيه الوقائع والأحداث وإن قراءة التاريخ قراءة متأنية بوعي وتدبر وأنات وبصيرة وفقه وحكمة هو مما نفقده كأمة مسلمة وإنني أشبه تاريخ الأمة الإسلامية العظيم الحافل بالأمجاد والبطولات بحاضرها وشبه ذلك بأمة تمتلك ذخيرة حية لكنها لم تستطيع أن تطلق ولا طلقة واحدة من أجل أن من اجل أن تسود ومن أجل أن ومن أجل أن ومن أجل أن لا تهزم ولا تقهر ولا يحتل ديارها وإن هذا المنبر. آليت فيه على نفسي أن يكون منبرا لتمجيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني لما أحدث عنهم أحدث عن قامات شامخة هي لا تنتظر مني حديثا ولا تمجيدا ولا ثناء فالوقائع كافية والأحداث ناطقة والمواقف حية ولكنني أفتخر بأن أتحدث عنهم وأجد أن لساني أحيانا يعقد وأن أحدث عن تلك ثلة المؤمنة الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله اختيارا واصطفاهم اصطفاءا واجتباهم اجتباءا من أجل أن يلازموه ومن أجل أن ينصروا الدين معه ومن أجل أن يرسو دعائم هذه هذه القيم للأمة ولبقية الأمم إلى يوم القيامة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وَرِضْوَانًا وينصرون الله وَرَسُولَهُ وأولئك هُمُ المفلحون أولئك الْمُصَادِقُونَ الصادقون والذين الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الآيات كثيرة في التحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا المنبر هذا من موجهاته ومن منطلقاته ولما نحدث عن الصحابة لا نحدث عن التاريخ الجاف ولا عن الوقائع المجردة إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز جغرافيا الزمان والمكان ويبدأ هذا التاريخ يحدثنا كيف ساد الصحابة وإن هذا نحتاجه والله في عصرنا هذا كيف ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت لهم العزة وكيف كان لهم السؤدد حديثي اليوم عن مع الراشدين سلسلة بدأتها وانقطع وانقطعت لأسباب وها أنا ذا أعاود الحديث تحدثت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتحدثت عن عمر بن الخطاب وها أنا ذا اليوم أحدث عن ذي النورين عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك لما رأيته بعض القصار والأقزم يتطاولون على عثمان ويا أيتها الأمة انتبهوا ما زال النيل أبو قرون يطعن في عثمان بن عفار رضي الله عنه ولن يعدو قدره وقد كان النيل كتب كتابا رديئا وسيئا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطاول على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وقال أنهم لم يبشروا بالجنة ورد عليه العلماء وفارت المنابر وخرجت الناس وجاء العلماء وأجلسوا واستتابوه وكتب استتابة ولكنني أظنها عقيدة رافضة الخبيثة التقية كتب استتابة يرجع فيها عما قال ويبجل فيها الصحابة وبالرغم من ذلك في أيام ماضية إذا بهذا الرجل يتطاول على عثمان رضي الله تعالى عنه وأنا له أن يتطاول على عثمان رضي الله عنه والله إن الذي يتطاول عليهم لا يزيد نفسه إلا انتقاصه وإن لله أولياء ومن عادى لي وليا فقد آدنته بالحرب فكيف بمن يعادي سادة الأولياء وليس مجرد الأولياء كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من طعن في صحابي يعتبر طاعن في المربي والمعلم والمدرسة والأستاذ والمشكات وال والمنبع والمصدر هو رسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان أمه أروة بنت كريز وأروة بنت كريز أم عثمان أمها أم البيضاء الحكيم بنت عبد المطلب شقيقة عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم عثمان فأم عثمان ابن عمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خالا لأن قريب الوالدة عند العربي يسمى خالا عثمان رضي الله عنه صاحب الفضائل الجمة والمناقب الثرة الكثيرة يكفي في حديث أبي موسى الأشعري المتفق على صحته في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في حائط أي في حديقة وجعل على الباب أب وجعل على الباب أبا موسى فكان كلما جاءه رجل جاء يستأذن له قال قلت يا رسول الله رجل بالباب قال إذا له وبشره بالجنة قال فإذا هو عثمان فإذا هو أبو بكر قال ثم جاء ثاني وقلت له يا رسول الله آخر بالباب قال بشره بالجنة قال فإذا هو عمر قال فجاء الثالث فقلت له رجل بالباب فقال له وقد زاد على ما قال في الأول إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه قال فإذا هو عثمان وكأنهم جاءوا على قدر وأراد الله أن لا يأتي هؤلاء الثلاثة حتى في مجرد المجيء الحسي إلا أن يأتوا بهذا الترتيب ولذلك أورد ولذلك أورد ابن عمر هول قوله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري كنا لا نعدل بأبي بكر بين الصحابة أحدا ثم عمر ثم عثمان قال ثم ثم نترك الأمر بين أصحاب النبي فلا نفاضل بينهم شيء عجيب قال الأول أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان ثم نترك الصحابة ولا نفاضل بينهم يقول ابن حجر ولم يرد ابن عمر انققاص علي رضي الله عنه أو تخلفه فهو في الترتيب الرابع ولا شك فيه ولكنه أراد أن يتكلم عن الأشياخ ففي كبار السن أبو بكر وعمر وعثمان أما علي رضي الله عنه فقد كان في ذلك الوقت حدثا وشابا جليلا مدللا بالفضائل مزينا بالقيم ولكنه لما يأتي في الترتيب العام ليس في الأشياخ هو الرابع ولا شك أما لمجرد هكذا كان أهل مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشأن ولم يكن علي رضي الله عنه من حيث الشورة وتدبير الأمور قريبا لأنه كان شابا صغيرا وكان هؤلاء كبار فكانوا أهل شورته صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان هؤلاء يتلازمون كثيرا فهذا أبو بكر وعمر وعثمان يرتقون ويصعدون مع رسولهم جبل أحد والحديث في الصحيحين فلما صعدوا عليه اهتز الجبل الجماد يهتز معقول هذا الأحجار الصماء والصخور البلهاء التي لا تعي تهتز وكم أحد هذا إنه امتداد البصر لم يهتز لم تهتز قطعة من الجبل إنما اهتز الجبل كله فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان هم أصلا محدودين النبي عرف فضل ثلاثة واحد صديق معروف لم يبق إلا, إلا الشهيدين، وهما عمر لأنه قتل وعثمان لأنه قتل ولكن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن لعمر قال بشره بالجنة ولم يقل على بلوة وإنما قال عثمان على بلوة وذلك لأن عثمان قتل بأيد تدعي الإسلام أما عمر فقد قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي الخارج عن الأمة دينا وملة أما هول أما عثمان كانت بلوة حقيقية وعثمان فيها شهيد شهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه إنما عليك نبي وصديق وشهيدان وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة وكان متكئ وقد انحسر ثوبه فدخل أو بكر فأذن له وهو على جلسته ودخل عمر وهو على اتكاءته والطجاعه ولم يتغير فلما دخل عثمان اعتدل في جلسته وسوى ثيابه فقالت له عائشة صاحبة الملحظ القوي الدقيق دخل أبو بكر ودخل عمر ولم تعتدل في جلستك ودخل عثمان الحديث في الصحيح مسلم ودخل عثمان ولا وعتدلت في جلستك وسويت ثيابك قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رجل تستحي منه ملائكة السماء يتجرى عليه بعض الأقزام والله البلد فاكة البلد ما عنده وجع وأنا أخشى على هذه البلاد ولن وخذوا هذه قاعدة عني ولا أريد أن أحاكمكم إلى هذه القاعدة لأنني لا أرجو لهذه البلاد من قلبي لا أرجو لها إلا خيرا لكن تغتال الأمم وتتدمر المباني يوم أن تغتال المعاني في الأمة يوم أن تصبح الأمة بلا أفكار ولا قيم تصبح الأمة مستباحة الأموال مستباحة الآراض مستباحة الديار تحتل من الكفار لن تجد أمة صامدة في شعبها مستقيمة على أخلاقها، مقويمة في دينها، يمكن أن تهزم أبدا، إلا من كثرة، لكن من قلة لا يمكن أن تهزم أن تهزم أبدا، إلا أن تقتل الأمة من الداخل. الآن الأمة تقتل من الداخل أفكار ومناهج وجرأة وعلمانية نائب رئيس جمهورية السودان. يذهب بأموال السودان إلى الولايات الأمريكية المتحدة النائب الأول ويتحدث عن الحركة الشعبية وعن جنوب السودان بلد فوضى بلد فوضى عمون نائب الرئيس في شنو؟ عمون نائب الرئيس امشي يقول ليون العقوبات استثنوا منا الجنوب انت رئيس الجنوب؟ ما قالوا نائب أول رئيس الجمهورية قوات الاتحاد الإفريقي متى سوف تخرج من ديارنا ماذا فعلت في دارفور غير أنهم جاءوا بالإيدز أعوذ بالله ورأى منهم السكان وأخبروني وقد كنت هناك أخرجوهم من بعض البيوت عراتا في الطرقات وهم يمارسون الدعارة ماذا قوات الأمم المتحدة التي تجوب شوارع الخرطوم كأن البلد مقبل على احتلاله وكأننا في صور في صورة بصور الاحتلال لا بد من أن تعود للدولة هيبتها ولل وللأمة سيادتها والله شيء عجيب يذهب إلى أمريكا ويقول أنه ذهب إلى أمريكا بوصفه رئيسا للحركة ورئيسا لحكومة الجنوب بأي أموال ذهبت بأي أموال ذهبت بأموال الحركة بأموال الجنوب ذهب باعتباره نائب أول ما يعني تناقضات في مجتمعنا وأحقاد تنمو عليها هذه الحركة المسمى بالحركة الشعبية ينبغي أن نقف مع واقعنا ونحن نتحدث عن التاريخ لا أود أن أتحدث عن التاريخ لأسرد وقائع وتنتهي أنا أريد أن يحس الناس أن التاريخ نابض وأن التاريخ يعالج مشكلاتنا اليوم ولا سيما التاريخ الأول. الذي اعتنى الله به اعتناءا فأراده أن يخرج محملا بحلول لجميع مشكلات الأمة بل جميع مشكلات البشرية إلى يوم القيامة عثمان رضي الله عنه قتل بأيدي مسلمة تدعي الإسلام وتزعبه وبعض الناس يطعن ويقول أن عثمان كان ضعيفا والله كذبوا أقسم بالله لم أرى بعد أبي بكر وعمره في الأمة من الخلفاء كمثل عثمان حزما لكن الناس يريدون أن يحاكموا عثمان بوقائعه وأحداثه أبي بكر وعمر إن الدولة تسعت لقد قاتل عثمان وفتح كرمان ومروا وخراسان وسجستان ودارت أعظم أعظم وأحداث معارك التاريخ ذات الصواري التي قادها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفتح كنسرية وواجه قسطنطين وهو جالس وقابع في مدينته قد جاوز عمره السبعين أو فوق السبعين عثمان رضي الله عنه لما كان يدير الأمة كان عمره ثمانين عام رضي الله تعالى عنه لكنه والله لا يخرف والأولياء لا يخرفون لا يخرف أبدا في كامل قواه وكان يناقش ويحاجج الناس وكان غنيا قبل الخلافة يصعد المنبر وهو يلبث ثوب عليه أربع وقيمته أربع دراهم قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عثمان يطعم أهل المدينة طعام الخلافة ويأكل هو طعام الرعاة ما عرف الناس عن عثمان رضي الله عنه شيء يقولون أنه كان يولي الأقارب ولم وهذا زور بهتان إنما أي شخص وله عثمان كان قد وله أبو بكر وعمر من قبل ولذلك من يطعم في عثمان يطعم في مقدرات أبي بكر وعمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه عريفة في تاريخ الأمة بالأدب والحياء ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وفي رواية إن عثمان رجل حي ولو أذنت له أنا على هذه الحاجة على هذه الحالة دخل ولم يبلغ حاجته ما بجنب رجل حي عنده أدب وعنده أخلاق ما زنى لا في جاهلية ولا إسلام قال أنه لم يزل لا في جاهلية ولا إسلام كان من من الصفوة الذين أسلموا في المقدمة عثمان رضي الله تعالى عنه لكن لعثمان مواقف تجاه الدين وهذا هو المهم وهذا الذي يمكن أن يستفاد عثمان ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يقول أن فيه جنة إلا كان المبادر الأول عثمان رضي الله عنه قال لما دخل المدينة وكان هناك شح في المياه المسلمون في المدينة الصحابة ما وجدوا مياه لأن اليهود يحتلون الأبر ويبيعونها بسعر عالي فقال من والحديث في البخاري بهذا اللفظ من يحفر بئر روما فله الجنة قال عثمان أنا يا رسول الله وحفر البئر ورواية التاريخ تقول أنها كانت محفورة واشتراها وشارك اليهودي وبعد قليل لم يجد اليهودي سوقا لأن الناس كانوا يسقون في يوم عثمان ويوم اليهودي لا, لا لا لا أحد يشتري فإذا باليهودي يبيع النصف الثاني لعثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فله الجنة أراد أن يزيد في مسجده قال من يشتري الدار المجاورة وله الجنة قال أنا يا رسول الله واشتراها فتح بك وأراد أن يزيد في البيت الحرام قال من يشتري الدار المجاورة وله الجنة قال عثمان أنا يا رسول الله الجنة كم مرة الجنة كم مرة؟ المسألة قناعات لو الواحد فينا حسا مش خلاص نظمي أنت الجنة تاني مجدني أمشي ذا الناس تانين في ناس كتار دا لنا الجنة الجنة دي حق تاني براي الجنة دي ما واسعة ما قال كده أصلا القضية قضية قناعات إنه يتعامل مع الدين باعتبار يجري في دمه ثلاثة مرات الجنة يا أخي منا المرة الأولى يا أخي المرة ورسل مما يوم الجنينة قالوا أنت في الجنة خلاص تاني الموضوع انتهزت. من يوم الجنين ذاته قال له اتف الجنة بشره بالجنة على بلوها تصيبه طوال كان مفروض يقول خلاص انا خاش الجنة خاش الجنة يقول فله الجنة يقول انا ويأتي جيش العسرة وجيش العسرة كان لعثمان الايام ضيق والقرآن يسميه عسرة كان صيف شديد ما في زول عد سيولة في ايده الكبار التجار ما عندهم اموال عندهم بطائع وال وال والمحل شديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال عثمان أنا يا رسول الله اختلفت بعد ذلك روايات الصحابة واختلاف الروايات تدل على عظمة عثمان رضي الله عنه والسبب أن كل صحابي رأى شيئا عظيما من العطاء والإقدام والشجاعة رأى عبد الرحمن بن عوف قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين وتسعمائة وتسع وتسع وتسع وتسع ناقة وأتم الألف بستين فرص تسعمية وأربعين بعير بسركب على الناس وستين فرس قال يا رسول الله لا يشاركني فيهن رجل ولو بلجام بعير ولا خطام فرص حابل زول دخينما بيحبانا يا أخي معقول يا أخي ده ذاته أزد ده إيمان ده إيمان منقطع النظير يا أخي قال أهل اسقال ابن عمر والحديث في البخاري لو كان يوم الحديبية أعزى في مكة وأهلها وعند رسول الله من غير عثمان لا أرسله فأرسل عثمان وجاءت بيئات العقبة لأنه أشيع أن عثمان قتل والرسول لم يتأكد أن عثمان قتل أو لم يقتل لذلك بسط يده للمبايعة وبعد أن بايع الناس وضع يده الأخرى فوقهم وقال هذه عن عثمان الصحابة ذل أزورت أدب بس يتقدم بس ما في ذول بيدر الطاول عليهم ولا يقدر وأي ذول بيطاول على الصحابة ما بيدقوم له جاي من نهائي كان بيجا النيل ابو جرونة اللي كان بيجا غيره ما أبتقوم له جاي نهائي لأن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلى رأسهم هؤلاء يأخذون بجيب قدر داء ليجيش عشان يمشي قاتل النيل قال النيل أبو جرونة قال عثمان يجهز جيش العسرة والرسول جعان شوف, ال... شوف ال... الكلام الفارغ والرسول جعان قال الرسول مات ودرع مرهون عن يهودي قال وقل وك... عثمان عنده مقدرة زيداء لماذا بيخلي درع مرهون عن يهودي قال ده قالوا قبل أيام أني لابو قرون لكن زي ما قلت لك عندنا مشكلة كبيرة في فوضى فكرية عارمة وما لم تحسم هوية الأمة وتتحدد الأمة في أفكارها والله اجوا امريكا جوا البلد ويحتلوا البلد الناس يقاتلوا مثل مفاهيم لو ما عندهم المفاهيم حيقاتلوا سوف يستكينوا وسوف يرضوا بالدمية ولذلك عثمان رضي الله عنه جاب تسعمية واربعين بعير وستين فرس وقفل قال لراجل راجل يدخل حبل ما فيه حبل كل ما وقف دها ما مشهد شاهدوا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن حضر المشهد ما شاهد بعد شوية جتاني قال عروة ابن الزبير يروي عن أبيه الزبير بن عوام قال جاء عثمان رضي الله عنه ومعه أربعين أوقية من ذهب أربعين وقية ختتها الله صلّى عليه أزود ده جابل عنده كله ما جاء خلا جبنا لكم الب تركبو وبعد ذا شوفوا ال... براكم تموا. جاب أربعين وقية وخرج في ناس حضروا ومشوا ورسوله قاعد شهيد حذيفة بن اليمان المشهد الأخير ورواه قال جاء يحمل الدراهم والدنانير في صرر جاب صرر في قروش خذتها للنبي صلى الله عليه وسلم حل النبي الصرر وأفرغ الأس... الأكياس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 أقول لحد يوم القيامة تهني ما عندك عوجة خلاص تجاوز القنطرة غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا هو عثمان وهذا هو عطاؤه تجاه الدين ولنعلم أن الله إذا أراد أن يرفع أحدا من الخلق فوق الناس يرفعه بعطائه للدين وبانتمائه الصادق للأمة عثمان بن عفان قامة فقط لا نملك إلا أن ننظر إليها وهي في عليائها أما أن نصل القامة أو أن نبلغ المقام فالمرتقى صعب والمنزل عالي إنما هي قامات سامقة ننظر إليها بأعيننا فتشبع العيون بالنظر لترك القامات السامقة أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يجمعنا بهم بحبنا إياهم اللهم بحبنا لأصحابك اجمعنا بهم عندك في جناتك جنات النعيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حكم عثمان رضي الله عنه بحزم وقوة اثنة عشرة سنة ما حكمها لم يحكم في الراشدين أكثر منه أبو بكر عاماني وعمر عشر وعثمان اثنة عشر سنة وعلي رضي الله عنهم جميعا خمس سنوات مع تقدم سنه ومع امتداد الإسلام في عصره والمتغيرات تفرض عليه بعض الاجتهادات كان الصحابة يرون أنه مع كثرة الفتوحات بعض الصحابة يرون التقشف وعثمان يرى أن التقشف كمال وأن باقي الأمة ينبغي أن يرعى فيها الرخصة فمن أراد أن يتزين وأن يتجمد وأن يتمتع بماله فعليه أن يتمتع طالما أنه أدى الزكاة واضتهاد عثمان اجتهاد مقبول رضي الله عنه ولقد استطاع أن يدير الدولة وإنك لو قرأت تاريخه تجد أن عثمان أشجع الرجال والله شجاع مقاطعة النظير بعض الناس يقول أن في جانبه لين، والخط كان شجاعاً والدليل أن هؤلاء الذين أضمروا قتله وجاءوا لقتله وانتهزوا غياب أصحاب رسول الله في الحج، الناس من من من مدينة ما مكة ما الحج والمناسك وعثمان في المدينة جالس فجاء إليه هؤلاء نكيرات جملة ابن عمرو الأئهمي وكنان ابن بشر تجيبي وسودان ابن حمران السكوني وغيرهم كثير والأشتر النخعي جاء هؤلاء وطالبوا عثمان بمطالب وزوروا كتاب ولا ينكر هذا أحد أورد ابن كثير في البداية والنهاية وأورد الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم في المجلد الخامس قصة قتل عثمان وكيف أنها تمت بتآمر حتى أن بعض الناس كتبوا على لسان عائشة كتابا إلى أهل مصر أن يخرجوا على عثمان فلما جاءوا إلى المدينة واجهتهم عائشة وردتهم فقالوا لماذا كتبت إلينا كتابا فأقسمت بالله أنها لم تخط شيء على ورق وأنها لم تكتب كتابا قالت هنالك فئة من المنافقين تدير أمر الدولة وأورد أبو داود في السنن من حديث محمد بن مسلمة قال محمد بن مسلمة لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبائه في فسطاط في خيمة قال والحر شديد فنظرنا إلى خارج الخيمة فرأينا رجلا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستقوم فتنة ويقتل فيها ذاك المقنع مظلوما قال محمد فتبعته فإذا برجل مقنع فلما كشف إذا هو عثمان بن عفان قتل مظلوماً والله قتل مظلوماً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوماً بنص الوقائع والأحداث التي وردت يا إخوان حاكم له اجتهاداته حسناً لو نعب الحاكم حكوماتنا بنفس المستوى والله العظيم يحصل تكفير ويحصل حي كثيرة جدا لكن ما نحاكم حكوماتنا بالمستودة بيقول حكوماتنا عندهم من الاستخبارات والأمن والوقائع والأحداث ما, ما, ما تخفى علينا ولذلك يتخذون من التدابير والموازنات ما لا نستطيع أن نفعله نحن نلتمس لحكامنا الأعذار لأن الوقائع حرجة نقول بدلا من أن يكون السودان كالعراق يتنازل حكامنا عن بعض الأشياء من أجل أن يحافظوا على ثوابت الدولة ومن أجل أن تكون دولة ومن أجل أن لا نتجرع مرارات العراق وغيره نلتمس لحكامنا في السودان الأعذار والإيد في النار في الموية ما زال إيد في النار عثمان بن عفان عنده اجتهادات جمع المصحف فتح البقاع ضخ المال حتى ولو كان لو اجتهاد إن على بعض الصحابة حب الصحابة ولا ضرب ولا جلدو للحاكم أن يعذر وللحاكم أن يجدهد ولم يكن في نفسه تجاه الصحابة سلم شيء ولم يكونوا يكرهونه ولا يبغضونه هم الذين اختاروه ويعرفون سابقه وفضله وتاريخه وأدبه ونزاهته وعدله وقوته وحزمه والله الذي يقرأ كيف قتل عثمان يرى حزما عجيبا البلد فاضية وجهها ولا يحتلوها وحاصروا داره فأشاروا عليه أن يأتي بيوشي من الخارج قال لا أحب أن تضيق المدينة على أصحاب رسول الله آثر عثمان أن يقتل واقفا كان يعلم أنه سيقتل آثر أن يقتل شخص يعرف أنه سيقتلوه وما يقدم أي تنازل من التنازلات الباطئة قال وقال لن أكون أول من يخلف رسول الله في الأمة بالسيف وما أحب أيها الوراقة محجن دم بسببي يا أخي شجاعة شجاعة منقطعة النظير رضي الله عنك يا عثمان رضي الله عنك يا عثمان رضي الله عنك يا عثمان شجاعة منقطعة النظير لما ساوموه على هذه الأمور أبأ وآثر أن يحاصر حتى كان أصحابه نبي سلم وأبو والصحابة الموجو... الموجودون تأفوا عنه وحتى تعلم أن الخلاف الاجتهادي بين الصحابة لا يؤدي إلى هذا كان هنالك خلاف بينه وبين أبي ذر أول من حمل السيف للدفاع عن عثمان أبو ذر لأن تذكير الصحابة يختلف عن تفكير غيرهم حمل أبو ذر السيف فكان عثمان يقول من كان لي عليه حق ليدخل السيف في غمده الذين معه في الدار من عبيده لما السيوف قال من أدخل سيفه في غمده حر نزاه عجيبة قتل عثمان شامخا مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه ومن شك في ذلك رد النصوص الصريحة والأحاديث الواضحة رضي الله تعالى عن عثمان ردها وأبى أن يسلبهم وتتجلى هذه المواقف في آخر اللحظات الحاسمة في تاريخ الخليفة الراشد الثالث ذي النورين الذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد الروايات أن الرسول الله قال له لو كانت لنا ثالثة لزوجناك بعد رقيه وأم كلثوم وترد الرواية لتقول والله لو كانت لي أربعين بنت لزوجتهن عثمان واحدة بعد الأخرى أربعين بيت وكل واحدة يعرسه عثمان وتموت يعرس له لحد ما أربعين اكملت إنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وأبي عمرو القرشي رضي الله عنه والله مات ميتة شجعان شجعان من كان يعلم أنه سوف يختل ولما دخلوا عليه الدار ومنعوه الماء قال أبو ذر أتمنعون من سق المسلمين من بئر روما؟ الماء وكانوا يشربون من البئر نفسها حتى أولئين خوارك كانوا يشربون من ذات البئر. وتأتي هنا أن بعض الأفكار المتطرفة والمفاهيم المنحرفة في الأمة هي التي تريق دماء المسلمين في الأمة وسوف تعرف بعد قليل ودخلوا عليه فضربوه على يده اليمنى فقال لهم والله إن هذه لأول يد كتبت المفصلة وخطت القرآن أول يد في الصحابة على الإطلاق كتبت المفصل يد عثمان رضي الله عنه وحاصروه وهو يقرأ القرآن وكان صائما لأنه رأى رؤيا تبشره رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الفطر عندنا يا عثمان الفطر عندنا يا عثمان خلي في النوم هو حي ما قال له بشره بالجنة على بلوى تصيبه واثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان يقتل في هذا المظلوم يوم يومئذ المقنع مظلوما ما في داعزاته يشوف في النوم ما قال له هو صحي قال له ثاني فيش قال له حتى تجي الجنة وحتخش وحتظلم لكن حدد له ميعاد القتل فثاروا عليه ودخلوا عليه أول شيء فعلواه شيخ جاوز تجاوز الثمانين من عمره ضربوه بالسيف في رأسه حتى سقط من على كرسيه الذي كان يقرأ عليه وجثى عليه بشر أو قناع بن بشر التجيبي وغرز الخنجر في صدره أو اتكى بالسيف على صدره وجاءت نائلة بنت فرافص الكلبية جود عثمان تدافع عنه وتجري لتمنعه وتدافع عن زوجها فالتفت إليها وهو صريع ودمه يجري في مجزرة تنم على حقد بعض الناس على الدين وإن تلبسوا بثوب المسلمين قال لها احتجبي بي لقتلي أهول إلي من أن يروا منك شعره احتجبي. لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعره وهذا درس ينبغي أن يستفاد احتجي بي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعره وجلس على صدره الوهم الضعيف شيخ ناهز الثمانين عمره كان تقريبا على اختلاف بين أهل السير 88 سنة أو 82 سنة جلس على صدره وطعنه تسع طعنات قال أما ثلاث منها فلله سبحان الله يقتلون عثمان ويقولون أن هذا لله وما زالت هذه الأفكار موجودة في ديار المسلمين قتلوا عثمان الخليفة وقالوا أما ثلاث منها فلله وأما ست منها فلشيء كان في نفسه عليه ودفن عثمان بحش كوكب من البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر أن يموت هو وأن لا تموت الأمة وأن لا تراق الدماء وكان يعلم بفقه وبصيرة أن الدم إذا سال أن الدم سوف يستمر وقد استمر الدم بعد عثمان رضي الله عنه واختل الناس قتالا شديدا يختلفون في عثمان ولكنه راقد في مثواه فاطر مع رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك تكون قد انتهت حياة بطل من أبطال الإسلام وشخصية فذة من شخصيات الأمة التي يعتز ويفتخر بها ويقتدى بها ولم تنتهي حياته لأنها تدرس على المنابر بعد آلاف السنين لكن انتهت حياته القصيرة وعمره المحدود الذي كتبه الله له وتبقى القيم الحية وتبقى الأخلاق الفاضلة وتبقى الفوائد والدروس لتستفيد الأمة الدروس والعبر أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة. ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بسلطانك وقوتك هذا الدين يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بديارنا وديار المسلمين سوء اللهم فجعل تدميره تدميره يا رب العالمين اللهم اكفنا مؤونته اللهم نا مؤونته اللهم أنشر الأمن والسلامة والاستقرار والعافية في ربوع دارنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم عليك بأعداء الأمة اللهم عليك اللهم عليك بأعداء الأمة والملة يا رب العالمين اللهم عليك بهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين يا قوي يا جبار يا قهار يا من أنت على كل شيء القدير يا لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء أجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم برحمتك الواسعة ومغفرتك الكاملة اللهم اجمعنا مع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين اللهم اجعل حبنا لأصحاب نبيك عدة وذخيرة لنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين اللهم إنا لا نملك عملا ولكننا نملك تجاه أصحاب نبيك نية صافية يا رب العالمين وحبا عميقا اللهم انفعنا بهذا الحب يا رب العالمين اللهم انفعنا بهذا الحب يا رب العالمين واجعله لنا دينا وإسلاما ومنهجا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا